سول عمري با لنا لانا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي ما عرفتش ده حبيتك ما عرفتش ده يا حياتي من همست حبي لقيتني بحب لقيتني بحب وذوب في الحب وذوب في الحب صبح لي وليه لالب